الله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلمن يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء يُعذِب مِن يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَ أَكُمْ رَسُولٌ لَكُمْ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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمُ ابْكُرُونِ عَمَّتَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِي كُمْ أَبِيَاءَ وَجَعَلَكُم مُلُوكاً وآتاكم مَا لَمْ يُأْتِ أَحَدٌ مِنَ الْعَالَمِينَ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 وَإِنَّ لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَدْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ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 ربنا ولك الحمد الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر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 وَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الظَّالِّينَ آمين وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ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 إني أريد أن ترو أبي اسمي وإسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين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 من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس، أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض، فكأنما قتل الناس جميعا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 سمع الله لمن حميد ربنا <تصفيق> ولك الحمد